「えいなディ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه ي وانا له كاتب you Thank you Amen. a l l l o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 إ ن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أ ر س ل ن ا ك الا رحمه y e u ラッろのこどもを見てくれているのはこころのこどもを見てくれて